بسم الله الرحمن الرحيم ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و م سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه و سلم و شر ا ل أ م و ر م ح د ا ت ه ا و كل م ح د ا ة بدعه و كل ب د ع ة ضلاله كل ضلاله في الناس لازلنا مع القوائد و العظات عند حلول الفتن و الشبهات و مر معنا القاعده ح د ي ث عن جملة من جملة ل ا و والعظات أول ذ ه الاخرى ق و ع والعظات عيدينا قاعدة د ومصائب وبلاية ما أصابنا بما كل مضلة فتن كسبت من أ تجنب الفتن ا ل م ض ل ة ثم التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الحذر من الغلو في ذكر أ ح ا د ي ث الفتن في زمن ا ل ه ز ي م ة وتنزيلها على الوقائع ثم تكلمنا عن اليقين والثقه بنصر الله لاهل ا ل إ ي م ا ن ثم القاعده بعد ذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره ثم ا ل ع ن ا ي ة بفقه المرجع القاعده التي سنقف معها إن شاء الله وطبارك وتعالى في هذه الحصة ترسيخ الإيمان في القلب هذه ترسيخ في في أ و الفرار إ ل ى الله بل هذه من القواعد والعظات ا ل م ه م ة في زمن الفتن ا ل م ض ل ة وفي زمن تغير ا ل أ ح و ا ل و ك س ر ة الشبهات والشهوات لا بد من هذه ا ل ق ا ع د ة ترسيخ ا ل إ ي م ا ن في القلب أ و الفرار إ ل ى الله عز وجل زمن الفتن ا ل م ض ل ة وتغير ا ل أ ح و ا ل هو زمن الظلمه والجفاف والتي ه فيحتاج الناس إ ل ى ا ل إ ي م ا ن وترسيخه في القلوب لما في ذلك أ ي ا ل إ ي م ا ن من النور والغيث والهدايه فالفتن ا ل م ض ل ة تصيب القلوب فتغمرها بالخوف والفوضى فلا بد من أ ن ت م ل أ القلوب ب ا ل إ ي م ا ن وذلك بالفرار إ ل ى الله عز وجل والاشتغال بدينه كما قال الله عز وجل أ ل ي س الله بكاف عبده ف بمقدار ا ل ع ب و د ي ة تكون الكفايه الله عز وجل يكفي عباده من شرور هذه الفتن بحسب عبادتهم إ ي ا ه أ ل ي س الله بكاف عبده فبمقدار ا ل ع ب و د ي ة كما يقول العلماء تكون الكفايه قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد قال وفي ق ر ا ء ة أ خ ر ى عباده اليس الله بكاف ع ب ا د ة وهي ق ر ا ء ة حمزه و الكساء قال ابن القيم وهما سواء ل أ ن المفرد مضاف ا ل ع م عموم الجميع ثم قال ف ا ل ك ف ا ي ة التامه ة الكفاية ا ل ل عز و ج لعبده ل ك ف ا ي ة ت ا م ة فالكفاية ا ل ت ا مع ة م ا ل ع ب و د ي ة ا ل ت ا م ة و ا ل ن ا ق ص ة مع ا ل ن ا ق ص ة ف إ ذ ا كانت ع ب و د ي ة المرء ع ب و د ي ة ت ا م ة كفاه الله عز وجل من شرور الفتن ا ل م ض ل ة كفايتان قال و ا ل ن ا ق ص ة مع ا ل ن ا ق ص ة أ ي إ ذ ا كانت ا ل ع ب ا د ة ن ا ق ص ة خ ا ص ة في زمن الفتن ف ا ل ك ف ا ي ة تكون كذلك ن ا ق ص ة قال عليه ر ح م ة الله و ا ل ن ا ق ص ة مع ا ل ن ا ق ص ة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه هذا كلام ا ل إ م ا م ابن القيم عليه ق ا ل في الواد ا ل ص ي ب ف ا ل ك ف ا ي ة التامة ا ل مع ع ب و د ي ة ا ل ت ا م ة و ا ل ن ا ق ص ة م ع ا ل ن ا ق ص ة في م ن وجد خ ر ا ف ل ي ح م د الله و م ن و ج د غ ي ر ذلك ل ف ا ي ل و م ن نفسه إلا إ ذ ا الشاهد والمقصود من هذه القاعدة انه ل ق ا ع د ة أ في زمن الفتن لا بد من الرجوع إ ل ى الله عز وجل ولا بد من ك ث ر ة ا ل ع ب ا د ة ولا بد من الاشتغال بالدين لا العبادة ولا الاشتغال بالدين بد بد من من كثرة قال ابن ب ط ة العكبري رحمه الله في ا ل ا ب ا ن ة الكبرى قال عليه ر ح م ة الله إ ن هذه الفتن و ا ل أ ه و ا ء قد فضحت خلقا كثيرا قد يكون الناس قبل الفتن على حد سواء لكن عندما ت أ ت ي الفتن ا ل م ض ل ة وتظهر يتباين الناس يتباين الناس ويظهر من عنده أ ص و ل ص ح ي ح ة يبني عليها ومن بخلاف ذلك ولذلك قال ابن ب ط ة إ ن هذه الفتن و ا ل أ ه و ا ء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أ س ت ا ر ه م عن أ ص و ل ق ب ي ح ة ت ظ ه ر ا ل إ ن س ا ن هل بنا حاله بلى على أ ص و ل صحيحه ة أو بلى ا ل ه على أ ص و ل ف ا س د ة كل ذلك يظهر إ ذ ا حلت الفتن قال وكشفت أ ف ط ا ر ه م عن أ ص و ل ق ب ي ح ة ف إ ن أ ص و ن الناس لنفسه احفظهم لسانه ل وسئلت الكلام عن صبر اللسان في زمن الفتن و أ ن ا ل إ ن س ا ن ينبغي أ ن يمسك لسانه خ ا ص ة في زمن الفتن قال احفظهم لسانه ل و أ ش غ ل ه م بدينه هذا الشاهد و أ ت ر ك ه م لما لا ي ع ن ي ن هذا كلام ابن بطه رحمه الله في ا ل إ ب ا ن ة الكبرى ش ا ه د قوله رحمه الله ش غ ل ه م بدينه فالذي معنى هذا الكلام أ ن الذي يريد أ ن يصون نفسه من الوقوع أ و أ ن يرتع في مستنقع الفتن ا ل م ض ل ة عليه ان يشتغل بالدين عليه أن يشتغل بدين وعليه أن وعليه يكسر من العبادات والطاعات والقربات والاستغفار والدعاء واللجئ إ ل ى الله عز وجل والافتقار إ ل ي ه والفرار إ ل ي ه سبحانه وتعالى فبذلك تحصل الكفايه اليس الله بكاف, أليس الله بكاف عباده إذن لابد في هذا الكلام أنه لابد خلاصة الكلام هذا زمن في الفتن من الرجوع الى الله تبارك وتعالى لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان لكن ي ت أ ك د هذا في زمن الفتن في زمن الفتن زمن هذا الكلام لا يعني الا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه عندما نقول أ ن ه في زمن الفتن لا بد من الرجوع إ ل ى الله عز وجل وصدق اللجئ اليه سبحانه وتعالى لا يعني هذا الكلام من قريب و لا من ب ع يعني د لا ي الا يقوم كل واحد منا بما يجب عليه على حسب مقدرتي على حسب استطاعتي على حسب ما عنده من علم وفقه ذ ا الشيء والأمر الثاني شيء آخر نعم لابد من الرجوع إلى الله الزبن واحد منا إلى لكن كل شيء في أزوجه نعم من زمن آخر على حسب استطاعتي ولا على حسب وعلى ما عنده من علم وعلى حسب ما عنده من فقه وعلى حسب إ ي م ا ن ه كذلك لا بد أ ن يقوم كل واحد منا بما يجب عليه وكذلك لا يعني قولنا الرجوع إ ل ى الله عز وجل في زمن الفتن الا نستشعر الوضع هذا كذلك شيء آ خ ر لا بد أ ن نستشعر ا ل أ ز م ة كما يقول بعض الدعاء لابد من استشعارها من هذا الاستشعار الذي يدفع الانسان الى ان يقوم بما يجب عليه اذا فرجوعنا الى الله عز وجل وكثره ا ل ط ا ع ة والفرار الى الله عز وجل زمن الفتن لا يعني الا نستشعر الازمات ونحس بذلك ولا يعني الا يقوم كل واحد منا بما, بما يجب عليه وقد بين هذا الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إ ع ل ا م الموقعين في المجلد ا ل ث ا ن ي قال رحمه الله تعالى وهو يشير أو يتحدث ش ي ي ر أو عن ق ض ي ة استشعار ا ل أ ز م ة و أ ن كل واحد يجب أ ن يقوم بما يجب عليه في زمن ا ل أ ز م ة وتغير ا ل أ ح و ا ل يقول عليه ر ح م ر ا ل ل ه ولله سبحانه على كل أ ح د ع ب و د ي ة بحسب مرتبته اي ان القيام بما يجب على كل واحد لا يخرج عن كونه إلى ش ي في زمن فيه وكسر ا في ل ا عباده إذا قلت سلفاً أن هذا لا يبعد أ و لا يخرج عن كون انسان ل إ لا بد أ ن يرجع إ ل ى الله عز وجل في زمن ا ل ف ت ر لا من قريب ولا من بعيد ل أ ن ه يدخل في جمله ة العبادة يقول ر ح م العباده ل ولله ه سبحانه ل كل ى أحد ع و سوى د ي ة بحسب مرتبته ل ع ب و ي العبودية, العامة العبودية العامة التي سوى أي ة العامة العامة ا ل ل سوى عز عباده وجل سوى بين عباده فيها فعلى العالم من عبوديته نشر ا ل س ن ة والعلم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس على ا ل ج ك وعليه من ع ب و د ي ة الصبر على ذلك ما ليس على غيره ينشر يجب ن ش ر ي عليه أ ن ي ن ب ر على ذلك وعلى الحاكم من ع ب و د ي ة إ ق ا م ة الحق وتنفيذه و إ ن ز ا م ه من هو عليه به الصبر والصبر على ذلك والصبر على ذلك والجهاد عليه ما ليس على المفتي وعلى الغني من ع ب و د ي ة أ د ا ء الحقوق التي في مالهما ليس على الفقير وعلى القادر على ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانهما ليس على العاجز عنهما ثم قال وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فقالت له م ر أ ة هذا واجب قد وضع عنا يعني ذكر هذا واجبٌ قد وضع عنا اي ل القيمة إ ا المرأة معشر النساء فقال هدي أ ن ه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب فقالت صدقت جزاك الله خيرا ثم قال ابن قيد وقد غر إ ب ل ي س أ ك ث ر الخلق ب أ ن حسن لهم القيام بنوع من الذكر و ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ص ل ا ة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع وعطلوا هذه العبوديات هذا هو الشاهد عندنا لا يعني الرجوع الى الله عز وجل الا يقوم كل واحد بما يجب عليه بشروطه وضوابطه وفي محله قال وقد غر إ ب ل ي س أ ك ث ر الخلق ب أ ن حسن لهم القيام بنوع من الذكر و ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ي ا ن و ا ل ز و د في الدنيا والانقطاع وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بهذا أ ق ل شيء أقل شيء أ ن تحدث نفسك بالغزو فمن لم يحدث نفسه بالغدو فقد مات على شعبه من شعب النفاق قال فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها وهؤلاء عند ورثه الانبياء من اقل الناس دينا فان الدين هو القيام لله بما امر به فتارك حقوق الله التي تجب عليه أ س و أ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي ف إ ن ترك ا ل أ م ر أ ع ظ م من ارتكاب النهي من أ ك ثلاثين ر من ث و ج ه ة ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض تصانيف يقصد شيخ ا ل إ س ل ا م بن تيميه ثم قال ومن له خبره بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وبما كان عليه و و ص ح ا ب ه ر أ ى أ ن أ ك ث ر ولكن يجب ان ي ن ل ي ن ا من اقل قال وأي دين وأي خير في من ل من اقل من اقل من اقل ن اقل من اقل م ا ل ن اقل من اقل من اقل اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل من اقل ا ل من اقل من اقل من ا و ل من اقل من اقل من اقل من ا ي ل ر ن ا ق من اقل م اقل من ا ل م ا ل من اقل من اقل من اقل من اقل من ه ق ل من اقل من اقل من اقل ن اقل من اقل من اقل م ا ل من اقل ن اقل من اقل من اقل من من م ل من م كما أ ن المتكلم بالباطل شيطان الله مرة ما عن قضية السكوت وهل ت والكلام و بنيه الدين إ ل ا من هؤلاء الذين إ ذ ا سلمت لهم ماكلهم ورياساتهم فلا م ب ا ل ا ة بما جرى على الدين وخيارهم المتحزن ا ل م ت ل م ض ولو نوزع في بعض ما فيه غ ض ا ب ة عليه في جاهه أ و ماله بذل وتبدل وجد واجتهد و استعمل مراتب الانكار الثلاثه بحسب وسعه وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله و مقت الله لهم قد بلوا في الدنيا باعظم بليه تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب فان القلب كلما كانت حياته اثم كان غضبه لله ورسوله اقوى وانتصاره للدين اكمل وقد ذكر الامام احمد وغيره اطراء أ ن الله سبحانه أ و ح ى إ ل ى ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن اخشف ب ط ر ي ة كذا وكذا فقال يا رب كيف وفيهم فلان عابد فقال به ف ب د ا ف إ ن ه لم يتمعر وجهه في يوما قط وذكر أ ب و عمر في كتاب التمهيد أ ن الله سبحانه أ و ح ى إ ل ى نبي من أ ن ب ي ا ئ ه أ ن قل لفلان الزاهد اما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به ا ل ر ا ح ة و أ م ا انقطاعك إ ل ي فقد اكتسبت به العزم ولكن ماذا عملت في مالي عليك فقال يا ربي و أ ي شيء لك عليك قال هلا هل ل و ل ي ت في وليا أ و عاديت في عدوا كلام كما كذلك ذلك الإمام بن القيم رحمه الله تعالى كما سمعته يبين فيه أنه لا بد من استشعار الأزمة ولا بد كذلك من الرجوع إلى الله عز وجل ولا لا استشعار رحمه سمعته من من بن يبين بد بد أنه يعني أن نستشعره فيه عز الازمه والا يقوم كل واحد منا بما, بما يجب عليه إ ذ ا لا بد أخوة ا ا ل ك ر من م الرجوع إ ل ى الله عز وجل ومن كثره ا ل ع ب ا د ة في زمن الفتن عن م ع ق ل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال ا ل ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي ا ل ع ب ا د ة في الهرج ك ه ج ر ة إ ل ي اخرجه مسلم في الفتن وبوب عليه النووي فقال باب فضل العباده ة في ا ل ر وخرجه التربدي ج كذلك في سننه في ك ت الهرج ب ا ف ت ن وضوب ع ل ي فقال في باب ما جاء ا ل ه وفي ا ا ل ع ب د ة و ر و ا ي ة لهذا الحديث في صحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج فتنة في أول كهجره إ ل ي وفي ر و ا ي ة كذلك في صحيح الجامع ا ل ع ب ا د ة في الفتنه كهجره إلي ما في في الي ا الهجرة إليه صلاة ربي وسلامه、عليه. العبادة الهرج الفتنة العبادة في الفتنة كهجرة إليه عليه إليه ربه كهجرة في في أو قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال المراد بالهرج هنا ا ل ف ت ن ة واختلاق امور الناس وبسبب ك ث ر ة فضل العباده ة ف ي أي في زمن الفتن فيه أ ن الناس يغفلون عنها ما هذا معنى لماذا ك ل ا ل م جعل النبي على هذا الفضل العظيم لمن يعبد الله تعالى و ي ك س ر من ا ل ع ب ا د ة في زمن الفتن لأن الناس في زمن الفتن وفي زمن التغير والأزمات يغفلون عن عن النجء إلى الله عز وجل وعن العبادة والرجوع إليه والافتقار إليه سبحانه. فكان أفراد من الناس والخلق أفراد زمن زمن عن عن وعن سبحانه فكان من ماذا؟ في وفي كفة عز يرجعون إ ل ي ه فكافاهم الله عز وجل بهذا الفضل العظيم كهجره إ ل ي ه قال النووي ا ل م ر بالهرج ا هنا ا د ل ف ت ن ة واختلاط أ م و ر الناس وسبب ك ث ر ة فضل ا ل ع ب ا د ة فيه أ ن الناس يغفلون عنها, ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إ ل ا ا ل أ ف ر ا د أي من الناس وقد ذكر المنذري رحمه الله أ ن الهرج هو الاختلاف والفتن وقد فسر في بعض الاهات أ ح بالقتل, بالقتل وقد يدخل في عموم الفتن ل أ ن الفتن والاختلاف من أ س ب ا ب ه ف أ ق ي م المسبب مقام السبب كما ذكر ذلك رحمه الله في الترغيب وذكر ا ل ت ر ه ي و أ ب و بكر بن العربي رحمه الله في ع ا ر ض ة ا ل أ ه و ذ ي قال رحمه الله ووجه تمثيله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ب ا ل ه ج ر ة أ ن الزمان ا ل أ و ل كان الناس يفرون فيه من دار الكفر و أ ه ل ه إ ل ى دار ا ل إ ي م ا ن و أ ه ل ه ف إ ذ ا وقعت الفتن تعين على المرء أ ن يفر بدينه من ا ل ف ت ن ة إ ل ى ا ل ع ب ا د ة ويهجر أ و ل ئ ك القوم وتلك الحاله وهو احد اقسام الهجره و الاعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دل عليه الحديث الصارق ق بالإقبال يلدت لكفاية على الله عز وجل القاطع حصن عز ح م من الفتن والعصمة منها ه الله فالنجاة الفتن ا ل تكون ب إ ب عبادة ا الله ل على و ا ا ا المخالفين ل ل ل ع عن ت ز من خ قال ل ه ك م الابي عليه ل الصادق وقال ل ح د ي ث ا أ رحمه الله ا ل أدبه ف قال ر ء ا م الفتنه ك ي ترخيه ة قال قال الله عندما بالحديث الهرج ا ل رحمه والاختلاط ووجه التشبيه أ ن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه إ ل ى الاعتصام برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا المنقطع ل ل ع ب ا د ة في ا ل ف ت ن ة فر عن الناس بدينه إ ل ى الاعتصام ب ع ب ا د ة ربه عز وجل فهو مهاجر إ ل ى الله سبحانه وتعالى ف قاله ا ل أ ب ي في إ ك م ا ل إ ك م ا ل المعلم وبنحو هذا الكلام قال السنوسي كذلك في مكمل إ ك م ا ل ا ل إ ك م ا ل اكمال المعلم القاضي عياض واكمال ا ل أ ب ي ومكمل للسنج س كذلك هذا من المالكي وكلام ذكر هذا إذن هذا الفقهاء الحديث وكلام العلماء في يدلنا على لا فقهي أنه ما الفتن من زمن من في في بد ر و وجل تكون ع عز عبادة معنا إلى فإذا الله فبذلك تحصل الكفاية فإذا كتل عبادة تامة تحت تكون الكفاية كلام العقيم تامة تامة كما مرة معنا من كلام كانت ناقصة مر من نشور ك ف ا ي ة ناقص عن هند بنت الحارث ا ل ف ا ر س ي ة أ ن أ م س ل م ة زوج النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم قالت والحديث في البخاري في كتاب الفتن قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ل ي ل ة ف ز ع ا يقول سبحان الله ماذا أ ن ز ل الله من الخزائن وماذا أ ن ز ل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أ ز و ا ج ه لكي يصلين ان يقومن بماذا ب ا ل ص ل ا ة رب ك ا س ي ة في الدنيا ع ا ر ي ة في الاخره آ خ ر ة ه ذ الحديث كما قلت ج البخاري في صحيح في كتاب الفتن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حجر رحمه في صحيح في قال وفي الحديث ق استحباب ل الحديث قال وفي الحديث هذا فقه هذا ا في وفي الاسراع الى ا ل ص ل ا ة عند خشيه الشر ا الى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى ع عند للصبر خشية واستعينوا بالصبر والصلاة و ا ح د ي ث عن الصبر و استعين بالصبر و ا ل ص ل ا ة و كان عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا حزبه أ م ر فزع إ ل ى ا ل ص ل ا ة و أ م ر من ر أ ى في منامه ما يكره أ ن يصلي إ ل ى أ ن قال الحافظ ا بن حزب وفيه ا ل ح د ي ث وفيه التسبيح لقول النبي عنه سبحان الله قال وفيه التسبيح عند ر ؤ ي ة ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ه و ل ة قال وفيه التسبيح عند ر ؤ ي ة ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ه و ل ة انتهى كلام الحافظي بن حجر رحيمه ولذلك ا ل إ م م ا أ ح م د رحمه الله تعالى في فتنة خ ل ق ا ل ق ر آ ن ك الامام ن كثير ل الله ل عبد بن ا إ أ ح م د كان أبي ي ق ر أ كل ي و م س ب ع الله زمن ق ر آ ن وكان ينام نومة ي خ ف ب ع د ا ل ع ش ا ء ثم يقوم إ ل ى ا ل ص ب ا ح يصلي ويدعو يصلي ويدعو رحمه الله تعالى من ج م ل ة العبادات الدعاء من ج م ل ة هذه العبادات من أ ع ظ م ه ا بعد ا ل ص ل ا ة الدعاء في زمن الفتن و خ ا ص ة التعوذ من الفتن المضلة الدعاء ف ت ن المضلة ا ل عموما في زمن الفتن لا بد منه فهو من ج م ل ة العبادات التي ت ح ص ل بها ا ل ك ف ا ي ة من شروط الفتن الدعاء التعوذ الفتن المضل ذلك مسلم في ومن من عند حديث و ي ل ق ا ل النبي إصحابه قال على ف ي الحديث هذا ت ع و قال للصحابة ت ع و و و ب ل ل ه من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالو ا ص ح ا ب ن ع و ذ ب ا ل ل ه من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقد كان عمر رضي الله عنه يقول ن ع و ذ ب ا ل ل ه من سوء الفتن كما ع ن د البخاري في كتاب الفتن ب و ب علي البخاري فقال باب ا ل ت ع و ذ من الفتن ب ا ب ا ل ت ع و ذ من الفتن وقال الحافظ بن حذر عند صرحه لحديث هند بنت الحارث الذي مر معنا قال كذلك عنه في فقهه الحافظ بن حذر قال, قال فيه النذب الدعاء والتدرع إلى عند نزول ا ل ف ت ن ة ولا سيما في الليل لرجاء وقت ا ل إ ج ا ب ة لتكشف او يسلم الداعي ومن دعا له انتهى كلام. فالدعاء إ ذ ن من أ ن ف ع ا ل أ د و ي ة خ ا ص ة عند الاضطرار قال ابن القيم رحمه الله الدعاء من أ ق و ى ا ل أ س ب ا ب في دفع المكروه وحصول المطلوب وقال الله عز وجل أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء قال ا ل قوله ا الله تعالى قال س م رحمه ي ق أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه وهو الذي أ ح و ج ه مرض أ و فقر أ و ن ا ز ل ة من نوادر الدهر إ ل ى اللجا والتضرع إ ل ى الله عز وجل إ ذ ن ينبغي على العبد ان يحرص على ك ث ر ة الدعاء في زمن الفتن ف إ ن ه من ج م ل ة العبادات التي تحصل بها ا ل ك ف ا ي الدعاء ا خ و ت الكرام يخفف البلاء لا بد من ا ل إ ص ا ب ة بالبلاء لكن الدعاء يخففه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم إ ن ي أ س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فهذا الدعاء خ ا ص ة يخفف البلاء يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره والسعيد وسأل وسأل وتعالى وسأله العافية دعا الله تبارك العافية ذل لله العافية تذلل من قال والسعيد من ذل لله و س أ ل ا ل ع ا ف ي ة ف إ ن ه لا يوهب ا ل ع ا ف ي ة على الاطلاق لا م ل ا بد من ا ل إ ص ا ب ة بماذا بالبلاء قال والسعيد من ذل لله وسال العافيه فانه لا يوهب العافيه ة ع اذ ل ل إ إ ط ا ق لا بد من البلاء ولا يزال العاقل يسال أ العافيه ة لِتَغْلُبَ عَلَا ج م و و ر إ ح ا لتغلب ه على جمهور احواله فيقرب الصبر على يسير البلاء لا بد من البلاء لكن يخف ويصير قليلا بكثره ة سؤال ا ل ل عز العفو والعافية وجل ل فذاك ا سؤال س ؤ الله ا ل عز وجل العفو والعافيه ة ي م ك ن من ماذا؟ من رحمه الصبر على ذلك البلاء القليل ذلك على قال رحمه الله ف إ ن ه لا يوهب ا ل ع ا ف ي ة على ا ل إ ط ل ا ق إ ذ لا بد من البلاء ولا يزال العاقل ي س أ ل ا ل ع ا ف ي ة لتغلب على ج م و ر أ ح و ا ل ه فيقرب الصبر على يسير البلاء صيد الخاطئ إ ذ ن ا ل ص ل ا ة الدعاء الصبر كذلك من العبادات ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي أ ن يحرص عليها المرء الصبر في زمن الفتن احتاج إ ل ى صبر ح ق ي ق ة الصبر كثير من الناس لا يفعل شيء ويظن أ ن ه يصبر لكن ح ق ي ق ة أ م ر ه أ ن القلب قاسي فهناك فرق بين الصبر وبين ق س ا و ة القلب ق س ا و ة القلب تعطي ص و ر ة الصبر لكن ليس هو الصبر الحقيقي والمطلوب الشرعي قساوة قلب ت ع ط صورة ا لكن ص ب ر ل نريد نحن الصبر الحقيقي ق و ة القلب كما يذكر أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى قد بين هذا ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله في الروح فرق بين الصبر و ق س ا و ة القلب يقول عليه ر ح م ة الله والفرق بين الصبر والقسوه ة أن الصبر خلق كسبي ك س ان ل س الصبر ن ق ا والفرق ا ل بين والقسوة الصبر أن خلق كسبي يتخلق به العبد وهو حبس النفس عن الجذع والهلع والتشكي فيحبس النفس عن ا ل ت ص خ ط واللسان عن الشكوى والجوارح عما لا ينبغي فعله وهو ثبات القلب على ا ل أ ح ك ا م ا ل ق د ر ي ة و ا ل ش ر ع ي ة هذا هو الصبر ليس قساوة قال وهو ثبات القلب ع ل ى الأحكام ا ل ق د ر ي ة و ا ل ش ر ع ي ة قال و أ م ا القسوه فيبس في القلب يمنعه من الانفعال ولذلك عدم انفعالك ليس دائما ص ي ك و نادرا ن عما قال و أ م ا ا ل ق س و ة فيبص في القلب يمنعه من ا ل ن ف ع ا ل وغلظه تمنعه من ا ل ت أ ث ر بالنوازل فلا ي ت أ ث ر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله هذا الحال الكثير نسال الله ا ل غ ل العفو اذا ل العافو ع ا ف و إ هناك ف ر ق بين ماذا بين الصبر وقشاوه ا ل قبلك ل ا من اجل العبادات في الحديث في صحيح سنن أ ب ي داود قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إن إن إن لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد السعيد السعيد الفتن لمن جنب الفتن. ولمن ابتلي فصبر فواها مرة معنا هذا الحديد لكن نعيد لكلام نعيده الصبر السلام وَلَمَنْ اُبْتُلِيَ فواها ص ب ر فَوَاهًا معناها التلهف والتحسر أ ي و ا ه ا لمن باشر الفتنه ة التحصر ا ل ت و ف على من الفتنة من باصر ولم يسالوا ص يتحصر ب ر ي ع ل ن ب ي عليه الصلاة、والسلام. لان س ل م ل أ عدم الصبر في زمن الفتن يؤدي إلى المهالك. عدم الصبر يؤدي الى م ا الصبر ل ل عدم يؤدي إ تهور عدم ا ل م الصبر, يؤدي إلى عدم الصبر يؤدي إلى عدم تصور الأمور ه ك ذ ا أما ق و ل ه عليه السلام لمن ابتلي تصبر أي ما أحسن وما أطيب صبر من صبر عليها أي الفتنة أحسن أطيب أي صبر صبر كما قال المباركفوري رحمه الله تعالى في عون المعبود قال ا ل أ ل و س ي رحمه الله في تفسيره إ ن م انما أخبرهم بما الرسول الله عليه وسلم م صلى سيقع الفتن ن إ أ خ ب ر ه م الرسول صلى الله عليه وسلم آ ل ه و بما سيقع و ليوطنوا أ ن ف س ه م على احتماله عند وقوعه ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر و ا ل ت ب ا ت و ي ق ا ب ل و ه بحسن الصبر من الامور ب ا ل م ه م ة في زمن الفتن لا كما يفعل ه كثير من الناس ينوح ويزمجر وما شابه ذلك ولا ي ص د ر في زمن ف ت ن و ك أ ن فعله ذلك هو الذي يحل المشاكل وهو الذي يرفع البلاء وهو الذي يذهب بالفتنه ة يقول شيخ الإسلام م ر ح الله تعالى كما في الفتاوي الناس يقول وكثير من في ابن هذا كلام هذا الناس بعض عند تيمية ضعيفة كذلك ل وكثير لم تقل لهم إن ابن تيمية قاله لقالوا تيمية ما قال هذا إن ابن ل خسلان ا ماذا م مش سمع يقول و ك من الناس إ ذ ا ر أ ى المنكر أ و تغير كثير من أ ح و ا ل ا ل إ س ل ا م جزع وكل م وناح كما ينوح أ ه ل المصائب وهو منهي عن هذا بل هو م أ م و ر بالصبر والتوكل و ا ل ت ب ا ت على دين ا ل إ س ل ا م و أ ن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون و أ ن ا ل ع ا ق ب ة للتقوى و أ ن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر و إ ن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والاذكار تابل تابل تيميا مرجئ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 وأن ا ا ل ع ق ب ة للتقوى وأن ما ي ص ي ب ه فهو بذنوبه الصبر وليستغفر في زمن الفتن خ ا ص ة في زمن تغير ا ل أ ح و ا ل كثير من الناس لا يفهمها فيظن الله أ ن الصبر في زمن ف ت ن هو عند عدم ا ل م ق د ر ة على ا ل ح ر ك ة والفعل وهذا غير صحيح نعم الصبر كذلك أ و ل ى ان يكون عند عدم ا ل م ق د ر ة وعند عدم, الحركة والفعل أو عدم استطاعتك ل والفعل ح ر ك ة أو ا عدم ل ل ح ر ك ة والفعل هذا من باب أ و ل ى هذا حال الاضطراب لكن يكون كذلك الصبر في ح ا ل ة الاختيار عندك ق د ر ة على ا ل ح ر ك ة و أ ن تفعل وتفعل لكن تكون ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة و ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة أ ن تصب مع القدره وهذه من الدقائق ا ل م ن ه ج ي ة التي عرف بها منهج السمع ا فالصور لا تتصور أ ن الصور يكون فقط عند عدم المقدر قد تكون عندك ق د ر ة على ح ر ك ة على فعل على أ ن تقول على أ ن تتكلم على أ ن ت ص ر تصرف م ع هي لكن تكون المطرح الشرعي لا ت ق ت د ي الفعل والحركة فيجب عليك أ ن تصبر كذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول وجل الله عز وجل الم تر الى الذين قيل لهم كفوا أ ايديكم سمع ما الآن بقى كلاب في تفسير تاوام رحمه كان المجلل الولصحة يقولوا المؤمنون هذا كان المؤمنون في ابتداء ا ل إ س ل ا م هم في م ك ة مامورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إ ل ى حين وكانوا يتحركون ويودون لو أ م ر و ا بالقتال بمعنى قادر ل ي ش ليش ت ف و ا من أ ع د ا ئ ه م ولم يكن الحال إ ذ ا ك مناسبا ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة فلهذا لم يؤمر بالجهاد إ ل ا ب ا ل م د ي ن ة لما صارت لهم دار و م ن ع ة و أ ن ص ا ر ولذلك صبر النبي ع ل ي ك ن ت ب ي ط الصلاه كما ي ق و و ا ا ل م ا ل ا م لم يكن تثبيطا في وانما ع حكمه ومراعاه ل ن للمصالح م الشرعيه صفح لئلا يكون انتصارهم ذ ر ي ع ة إ ل ى وقوع ما هو أ ع ظ م م ف س د ة من م ف س د ة ا ل إ غ ض ا ء واحتمال الضين و م ص ل ح ة حفظ نفوسهم ودينهم ر ا ج ح ة على م ص ل ح ة الانتصار و ا ل م ق ا ب ل ة ذ كانت عندهم ق د ر ة لكن ا ل م ص ل ح ة تقتضي خلاف ذلك في وقت م ه ي ن في وقت وهذا ق ت محيط و له تعلق بما ر ا معه سكوت العلماء ليس دائما م ذ ن و ن ف ا ل أ م و ر يعني ترى بهذه ا ل ص و ر ة وينظر إ ل ي ه ا بنظر علمي وبنظر شرعي دون ع و ا م من قريب ولمبعيد أن يقوم ولا واحد كل عليه هذا منا بما يعني قريب يجب أن بشروبه ط ه إ ذ ن من أ ج ل العبادات في زمن الفتن الصبر وثمره الصبر عظيمه اورد ا ل إ م ا م ا ل ذ ه ب في سير اعلام النبلاء هذا الكلام يقول الذهبي رحمه الله قال ابن سعد حدثنا الواقدي يقال لما دعي مالك إمام مالك رحمه الله وشور وسمع ش و و ر منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء فلما ولى جعفر بن سليمان ا ل م د ي ن ة سعوا به إ ل ي ه وكثروا عليه عنده الوشايات تصل الى السلطان وقالوا لا يرى ايمان بيعتكم هذه بشيء وهو ياخذ بحديث رواه عن ثابت بن الاحند في الطلاق المكرى و محنة ا ل إ م ا م م ا ل ك ولكل إ م ا م م ح ن ة م ح ن ة ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى يعني كانت هذه ولا يظن العالم كانت المحنة الظان أن محنة لا تكون السجن ولا لا إلا إذا هذه بخل رفهم خاطئ والا كثير من ا ل س ل ث من ا ل إ ئ م ه الكبار ما دخل السجن وقد تكون المحنه بمباشرته ودعوته للنفس في مع ذلك مالك عظيم مع ذلك مالك ذلك ذلك الله صار فتن و ج ب ذ ت يده حتى انخلعت من كتفه وما يعني, يعني استطاع ا ل إ م ا م مالك بعد ذلك ان يرفع يديه و ي ق ب ض فكان يرسل ف أ خ ذ ه ا أ ص ح ا ب ن ا وقالوا ا ذ ه ب ن ا لا, لا, لا يقتل الامام مالك مع أنه أورد الحديث في و ا ل ر ا ج ع والمشهور في المذهب في المشهور في القول الراجع المشهور المذهب كما أ ش ا ر إ ل ي ه غير واحد منهم القاضي عياذ رحمه الله وارتكب منه أ م ر عظيم فوالله مازال مالك بعد في ر ف ع ة وعلو لما لصبره رحمه الله علق ا ل ز ه ب ي على هذا هذه الواقعه فقال رحمه الله قلت هذه ث م ر ة ا ل م ح ن ة ا ل م ح م و د ة م ح ن ة محمود لان هناك محنه مذموم ليس كل م ح ن ة محمود قال قلت هذا ث م ر ة ا ل م ح ن ة ا ل م ح م و د ة أ ي جزاء الصبر أ ن ه ا ترفع العبد عند المؤمنين ثم قال الذهبي وبكل حال فهي ا ل م ح ن ة فهي بما كسبت أيدينا. قال خير يصب منه. وقال النبي عليه السلام كل قضاء المؤمن خير له وقال الله عز وجل ولنبلونكم ا حتى نعلم. نعلم المجاهدين منكم والصابرين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 ثم يحمد الله على س ل ا م ة دينه ويعلم أ ن ع ق و ب ة الدنيا أ ه و ن وخير له اذن هذا الكلام أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى في خصوص هذا الامر أ م ر إذن ف ل ص ب ر هو ن ينبغي أن أعظم العبادات التي ي ح ص خاصة عليها ويسعى المرء الفتن في بقية باكتسابها زمن م ع ن ا شيء نرجئه ل ل ح ص ة التي تاتي إ ن شاء الله تعالى إ ل ى مد الله في العمر ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والله أعلى وأعلى مهزم.